القارعة ما القارعة وما أدرات ما القارعة يوم يقول الناس بسم <تصفيق> الله Hey <laughs> الذي التي طلعوا على الات it's mm me -hmm. هم Mm-hmm. <laughs> I <coughs> Goal! Oh. Kali nakon bi looko no wadi بسم الله الرحمن الرحيم رب hayya lana ممنون mm -hmm. This mm -hmm. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه الكلاوة القرآنية المباركة. تلها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد في اولى ساعة صلاة الفجر والتي ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة ساحة مسجد مولانا جمالي حسين. رضي الله عنه أربعة بالدينة الطاهرة. أو أتوقع من